قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ان من إن إن, إن من اعظم ا لقم أ ن يمن الله على أ ح د بحال كرب ثم يوفقه أ ن يتضرع إ ل ى الله ثم يجيب الله دعاءه فيكشف عنه ما س أ ل الله أ ن يكشفه ثم يكون منه بعد ذلك حال من ا ل إ ص ي ا ن أ س و أ مما كان عليه والله قال ق و ل ه الحق فلما أ ث ق ل ت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أ ت ا ه م ا صالحا ج ع ل له شركاء فيما أ ت ا ه م ا فتعالى الله عما ي ش ر ك و المراد ان يقع يقينا في قلبك أ ن الله غني عن, عن طاعتك وعن ط ا ع ة كل أ ح د إ ذ ا وقر هذا في القلب ي أ ت ي مطلب آ خ ر أ ن تفرح أ ن الله يعينك على ذكره وفي الحديث الصحيح أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يقول إ ذ ا استيقظ الحمد لله الذي أ ح ي ا ن ي بعدما أ م ا ت ن ي وعافاني في جسدي و أ ع ا ن ن ي على أن أذكره ان ل لله الذي ح ح م د ا ي أ ي ب ع د م اذكره أماتني وأعانني أن أ وعافاني في جسدي وأعانني على جسد ف ك ث ر ة ذكر العبد لله مما يدل على قربه من من من الله الله يقول فاذكروني أ ذ ك ر ك م ولما بعث الله كلمه موسى قال له أ ت ا ه النبوه و أ ت ا ه سؤلاه فكان مما توسل به موسى إ ل ى ربه أ ن ه قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فذكر الله ح ي ا ة السرائر و أ ن س الضمائر و أ ق و ى الذخائر و أ ع ظ م زاد يلقى به العبد ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سبق المفردون ق ا ل و م ن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكره